كثيرا ما اسقط وابعد عنك وانت تقول ارجعوا الي فارجع اليكم وانا اريد ان اناقش هذا الامر معك كيف نرجع اليك ان لم ترجع انت الينا في ق ص ة الخروف الضال ما كان ممكنا لهذا الخروف الضال ان يرجع اليك أ ن ت الذي ذهبت وبحثت عنه ووجدته وحملته على منكبيك فرحا آ د م الذي هرب منك واختفى وراء ا ل أ ش ج ا ر هل كنت تقول ه ارجع إ ل ي فارجع إ ل ي ك أ ن ت اللي رجعت إ ل ي ه مش هو اللي رجع إ ل ي ك ومع ذلك بتقول ارجعوا إ ل ي فارجع إ ل ي ك م لا يا رب انت اللي ترجع الينا عشان نرجع اليك لوحدنا مش ن ع ر ف نرجع وده كلامك انت بتقول في يوحنا خمس عشر خ م س ة بدوني لا تقدرون ان تعملوا شيئا ا ذ ا مش ن ق د ر نرجع اليك بدونك ايضا قلت في المزمور إ ن لم يبن ي الرب البيت فباطلا تعب الجنائون وان لم يحرس الرب ا ل م د ي ن ة فباطلا سهر الحارس ف إ ح ن ا إ ز ا ي هنبني حياتنا ا ل ر و ح ي ة من غيرك ن ق ط ة البدء تكون منك مش مننا أ ن ت بتقول يا رب في سفر ح س ق ي ا ل ل ن ب ي انا ارعى غنمي واربضها يقول السيد الرب واطلب الضال واسترد المطرود واجبر الكثير واعصب الجريح انت بتقول انا اطلب الضال اطلبه ا ذ ا واسعى اليه واسترد المطرود انت بتقول اخلص غنمي فلا تكون بعد غ ن ي م ة هل تظن غنمك هتقدر تخلص نفسها إ ن لم تخلصها أ م ت اذا أ ي ن وعودك هذه يا رب أ ي ن وعودك التي قلت فيها ها أ ن ا معكم كل ا ل أ ي ا م و إ ل ى انقضاء الضعف أ ي ن وعودك التي قلت فيها إ ن أ ب و ا ب الجحيم لن تقوى عليها اين وعودك التي قلت فيها ل ل ك ن ي س ة هوذا على كفي نقشتك والتي قلت فيها ان نسيت الام رضيعها انا لا انساكم اين وعودك التي قلت فيها عن غنمك في يوحنا ع ش ر ة خرافي انا اعطيها ح ي ا ة ابديه ولن تهلك الى الابد ولا يخطفها احد من يدي ولا يقدر احد ان يخطف من يد ابي اه يا رب ها هم الخاطفون كثيرون اين يدك ا ل ق ا ب ض ة اين ملكوتك على الارض انظر الى ا ل خ ر ي ط ة و أ ي ن ترى ملكوتك فيها تقول ما أ ض ي ق الباب وما أ ق ر ب الطريق الذي يؤدي إ ل ى ا ل ح ي ا ة وقليلون هم الذين يجدونه لماذا يا رب قليلون هم الذين يجدونه لماذا قليلون يخلصون و أ ن ت الذي تريد ان جميع الناس يخلصون و إ ل ى م ع ر ف ة الحق يقولون أ ن ت الذي قلت للاب حفظتهم في حقك ولم يهلك منهم أ ح د أ ي ن يا رب عمل نعمتك أ ي ن عمل روحك القدوس أ ي ن يا رب خلاصك وانت قد جئت لتخلص ما قد هلك وقلت لم ات ل أ د ي ن العالم بل لاخلص العالم اين عملك في العالم الان اين روحك الناري نحن نكلمك يا رب لانك اله حنون لا تشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحمل نكلمك لانك اله قوي تستطيع ان ت ن ق ص فهل انقذت الكل نكلمك لانك اله ضار نكلمك لانك اله متواضع تقبل الحوار معنا نكلمك لانك اله حكيم تخرج من الجافي ح ل ا و ة و ه و ذ ا الجافي لا يزال جافيا اين الايمان على الارض اين القداسه على الارض وها هي الانحرافات تملا الارض كلها انحرافات ا ي م ا ن ي ة انحرافات س ل و ك ي ة انحرافات ف ك ر ي ة وانت رب تبصر وتنظر والارض مملوءه من الفساد وبقي ان تعمل